وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم القدير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها يعلم وهو الرحيم, وهو الرحيم الغفور وَقَالَ الَّذِينَ كَفَعُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَعُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةَ قُلْ بَلَاهُ رَبِّ لَا تَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ قُلْ بَلَاهُ رَبِّ لَا عَالِمِ الغيب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 ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم Ulaikah Lham mufiratun warizqun kareem. Ulaikah Lham mufiratun warizqun kareem. Walathina sgaufi ayatina muajizin Ulaikah Lham ma'zabum min rizzin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 وقال الذين كفروا هل نذلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة أفترى على الله كذبا بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أَفَلَمْ يَرَو分别ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شأن نحسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن شأن نحسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد أتينا داود منا فضلا ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير يا جبال اوبي معه والطير والانا له الحديد والانا له الحديد ان يم المسابغات وقدر في السرد ان يم المسابغات وقدر في السرد وَأَمَّنْ صَالِحًا وَأَمَّنْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُها شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُها شَهْرٌ وَرَوَاحُها شَهْرٌ وأرسلنا له عين القصر.وأرسلنا له عين القصر.ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه.ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه.ومن يزعم منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعيش. وَمَن يَزِغ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِّقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّائِرِ يَمْلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمَّا حَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ يَمْلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمَّا حَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّسِيَاتِ إِمْمَلُوا آل دَاوُودَ شُكْرًا إِمْمَلُوا آل دَاوُودَ شكرا, شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ يَشْكُرُ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ يَشْكُرُ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 فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَةُ الْجِنِّ أَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ فَرَنَّتْ بَيِّنَةُ الْجِنِّ أَنَّ لَوْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ في, فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٍ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ قُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهِ بلدة طيبة ورب غفور بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرّم وبدلناهم بجنتيهم جنتين فجعلنا لهم سيلا العرم وبدلناهم بجنتين جنتاين وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل قمط واسل وشيئ من سدر قليل وعدناهم بجنتيهم جنتين انطو واسلم وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا ذلك جزيناه بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وهل نجازي الا الكفور وجعلنا بينهم, وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها لياردي 117. سيروا فيه فيها ليالي وأياما آمنين 118. فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق 119. فقالوا ربنا بنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك لآيات لكل صبار ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فتبعه إلا فريق من المؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فتبعه إلا فريق من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من من هو منها في هو منها في شك وربك على كل شيء حفيق قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله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 Semawat dan di bumi, dan tiada syirik di antara mereka, dan tiada yang di antara mereka yang berzahir. Tiada yang memohon pertolongan kecuali orang yang beriman. Tiada حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق قال الحق وهو العلي الكبير وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل لله قل لله وإن أؤيكم لعله ذن أو في ظلال مبين وإن في قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل لا تسألون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتح العليم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا، كلا، بل هو الله العزيز الحكيم، بل هو الله العزيز الحكيم، وما أوصلناك إلا كافٍ. فَتَلَّلِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَوْسَنَكَ إِلَّا كَافَّةً فَتَلَّلِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ تَسْتَأْثِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ لن بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ لن بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ولو ترائذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول ولو ترائذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول.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 قال الذين استكبروا للذين استضيفو أنحن صدرناكم عن الهدا بعد إذجابكم. قال الذين استكبروا للذين استضيفو أنحن صدرناكم عن الهدا بعد إذجابكم. بل كنتم مجرمين بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وقال الذين للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وَأَسَرُونَ نَدَامَتَ لَمْ مَرَوْنَ العَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْيُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ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 Bualu, nampu atsau amalan, wa awaladu, wa ma nampu bi muazzin. Kul, inna Rabbi yabsut alrizqal minya sha'au wa yadziru, walakin akhthar alnasilaa yalamun. Kul, inna وَمَن يَشَاءُ وَيَقُدّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا من آمَنَ وَعَمِلَ صالحا فاولائك لهم جزاء الظعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون ان من امن وعمل صالحا فاولائك لهم جزاء الظعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ ربّي يبسُ طرّ الزّق لمن يشاء من عباده ويقدّر له. والإن ربّي يبسُ طرّ الزّق لمن يشاء من عباده ويقدّر له. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وَنَئِنْ سَكَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُصْلِفُ وهو, وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ وَيَمَّ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَكُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا أُولَئِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ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 وَلَمُلُوكُ عَذَابٌ نَارٍ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكْلِبُونَ وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آياتُنا بِينَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آياتُنا بِين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 لَّالَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ كتبي يدرسونها وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذين. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشر ما آتيناهم فكذبوا رسولي. وكذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ فكيف كان ما أعظكم بواحدة. قل إنما أعظكم بواحدة. أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا. أن تقوموا لله مثلنا وفرادا ثم تتفكروا.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 قل إن ربي يقذف بالحق علاه الغيوب. قل إن ربي يقذف بالحق علاه الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل جاء الحق وما يبدئ قل إن ظللت فإنما أضل على نفسي قل إن ظللت فإنما أضل على نفسي وإني هتديت فبما يوحين إلي ربي وإني هتديت فبما يوحين إلي ربي إنه سميع قريب، إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزع فلا فوت وأخذ من مكان قريب. ولو ترى إذ فزع فلا فوت وأخذ من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل يُكَذِّبُونَ بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقُذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَيَقُذِفُونَ الْغَيْبَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ